موسوعه ؤ ل النابلسي ء آ ه وردوها ه ا ا خ للعلوم د ه فيها م ف ز ه ف ي ه ا ل ا ي س م ل ا م ي ن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 هذا موسوعه يوم ا ل ن ا كطي ا ل س ي ل ل ك ت ب ك م ا بدأنا أ و ل خلق نعيده ع د و ا ع ل ي ن ا إنا م ي ه فاعلين ولقد كتبنا في م و س و ع د النابلسي ذ ك ر أ ل أ ر يرثها ض ع ا للعلوم الاسلاميه